باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فابى أهل مكة أن يدعوه يدخل فابى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكه حتى قاضهم لا, لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم إلا ما أحبه فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج رواهما أحمد والبخاري وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر قال رحمه الله باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته فيه حديث ابن عمر ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه وعن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم متفق عليه ولمسلم من أبي داود والنسائي كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وعن عائشة قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا رواه أبو داود عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدهن بزيت غير غير مقدّت وهو محرم رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم ابن سعيد في فرقد وقد روا عنه الناس. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني يقول هنيئا لمن يعنى بدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ما جاء من الدرس يعني الخمسة ولا أربع ساعات نصف هذه إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفى بها والله. لا بها عن كل شيء. يعني الإنسان يكثر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من بركة. مجالس العلم وخاصه حديث يعني دروس العلمية في الحديث وقراءة السنة وشرحها يكثر طالب العلم من سماع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القارئ ونقرأ ما في الكتاب والشالح يشرح فيكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أحسب أن هذا من جليل الأعمال وفاضلها قال باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجه عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن المحرم إذا احتاج إلى تقلد السيف للحاجة فعل ذلك. نحن نتكلم عن المحرم. لا نتكلم عن حمل السلاح في مكة. لا. ستأتي هذه مسألة أخرى. إنما هي مسألة تقلد المحرم للسيف أو يعني الحالة سواء كان في مكة أو في أو في غيرها. عن البراء بن عازب. قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه هذا في عمرة القضية في عمره القضاء فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم يعني حتى اتفق هو إياهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب القراب هو وعاء يجعل فيه راك يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدا ويطرح فيه الركاب أو الراكب يطرح فيه صوته واداته ويعلقه في الرحل لأجل ماذا ما الحكمه من هذا لماذا قاضوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون السلاح سلاح النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في القرابات قال العلماء لوجهه لسببين الأول أنه لا يظهر منه صلى الله عليه وسلم حال دخول المغالبين يكون كأن المغالبين القاهرين لهم فقريش ما تريد أن يظهر النبي غالبا قاهرا لهم فقال توضع السيا... السي... السيوف في ماذا في غمدها في قراب لأجل ماذا أن لا يظهر سورة انتصار النبي صلى الله عليه وسلم الثاني أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة فكانت قريش تريد ماذا تريد الأمن تماما لها فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا. هذا في عمرة ماذا؟ حديبية فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه هذا الدليل على ماذا؟ على أن من أحصر وسد عن البيت أنه ينحر ما معه من الهدي وحلق رأسه أن النحر التحلل يكون بماذا؟ بحلق الرأس والنحر لمن كان ساق الهدي كما ذكرنا البارحة وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيموا إلا ما أحبوا فاعتمر صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم هذا من تمام وفاء عهده صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لا يغفر عهدا ولا ذمة صلى الله عليه وسلم فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثة أيام أمروه أن يخرج فخرج سبحان الله يعني يبقى ثلاثة أيام في مكة ثم يأمروه أن يخرج فياتي من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ويخرج هذا فيه ماذا كما قال عمر أن أعطى الدنية في ديننا لكن الله ماذا قال انا فتحنا لك فتحا مبينا فكان الحديبية ماذا وما بعدها فتحا كان فتحا فخرج رواهما أحمد والبخاري قال وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه أي حيث حصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع في الحديبية فنحر هديه في الحديب فأي محصور كان معه هدي فمنع من وصوله إلى مكة والمشاعر فإنه ينحر هديه حيث حصير الحديثان دليل على أن المحرم إذا احتاج تقلد السيف فله ذلك وبهذا قال مالك وأحمد مذهب مالك وأحمد عند الحاجة واباح الشافعي وابن المنذر تقلده مطلقا للحاجة ولغير الحاجة ولو من غير حاجة وهو قول عطاء وكرهه الحسن وقول أحمد أرجح لأنه لم يحمله إلا من ضرورة فحمله كان من ضرورة وقد روي علي ابن عمر لا يحمل المحرم السلاح في مكة أو في الحرم فيباح حمله وبل ذهب بعض علماء إنا إلى أنه يباح حمله ولو لغيري ماذا لغير حاجة ورجحه ابن قدامه وقال والقياس إباحته يعني مطلقا لأن ذلك ليس في معنى البنبوس المنصوص على تحريمه ولذلك لو حمل قرب قربة في عنقه لا يحرم عليه ذلك ولا فدية عليه في والحديث الدليل على جواز دخول مكة بالسلاح أو دخول السلاح مكة للعذر والضرورة للعذر والضرورة وهذا يعارض ما جاء في مسلم في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحمل أحدكم السلاح وفي رواية لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح فقال لا يحل لأحدكم وهو خطاب عام أن يحمل السلاح بمكة قال القاضي عياض هذا محمول على حمل, حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كان ثمة حاجة وضروره فماذا؟ فيحمل فيها السلاح وإلا الأصل أن مكة ماذا لا يحمل فيها السلاح هذا أصل من السهام والرماح وغيرها وما جد من الوسائل الأصل أنه لا يحمل السلاح في مكة إلا ماذا؟ إلا للحاجة والضرورة لماذا؟ تعظيما لهذا البيت تعظيما لهذا البيت ولأن المحرم ماذا؟ قد تتجرى نفسه فيقع في ماذا؟ في إراقة دم أو شيء من ذلك نعم في الباب الذي سبق تذكرت مسألة لما قلنا ولا تخمر رأسه ولا وجه الإمام أورد رواية رأسه ولا وجه ولم يرد رواية ولا تخمر رأسه والسبب أنه يرجح الرواية الثانية في المذهب وهي ماذا؟ أنه لا يغطي المحرم وجهه الشافعية يصححون رواية ولا تخمر رأسه ووجه صححونها ومع ذلك يقولون بقول من أحمد يقولون يجوز ماذا كشف الوجه كيف جواب الشافعيه الشافعية قالوا أن نهي عن تغطية الوجه لأجل, لأجل الرأس لأجل الرأس هذا ضبطه مهم لأنك قد تجد عند الشافعية يعني جواز كشف الوجه مع أنهم يصححون رواية ولا تخمروا وجه وجهه فيحصل التعارض فالجواب عليه يقولون إنما نهي عن تغطية الوجه لأجل ماذا لأجل الرأس لأن الرأس مجموع عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون السؤال لسالنا البارح لما قلنا أن الشافعي يرجحون الإفراد جيد ثم ذكرنا ماذا أن الشافعي يقول لو أطلق ولم يعين لسكن ماذا يقول الشافعي يقول يحج ايش قارنا فقلت لكم هنا اشكال كيف يقول هم الافراد افضل ويقول إن, ان لم يعين استحب له ان يحرم ماذا قارنا طبعا الجواب كالتالي الجواب هم يقولون لما اطلق فهو متردد بين العمره والحج فالافضل ان نجعله ماذا على اكملهما وهو العمره والحج ولم يقولوا بالإفراد إنما قالوا الأفضلية الإفراد في ماذا في الابتداء أما لو أطلق فالأفضل ماذا فالأفضل أن ينوي قراناً أن ينوي قراناً الباب الذي يليه هنا في حديث أحياناً لنضع إشارات في حديث ابن عباس أن رجل وقصته الناقة مرة معنا في كتاب تذكرون كتاب الجنائز ذكرنا فوائد كثيرة ممكن نعيد منها تذكرون في حديث ابن عباس لا غسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبين من الفوائد الفقهية خذنا فوائد كثيرة ذكرناها في كتاب الجنائز منها مشروعية الغسل بماء ماذا والسدر جيد ومشروعية التكفين في الثياب المستعملة فإنه قال كفنوه في ثوبين وأنه لا يلزم في الكفن أن يكون جديدا لا شك أفضل أنه جديد لكن إن لم يوجد فلا بأس في الثياب المستعملة كذلك من الفوائد ان حكم الاحرام باق في حق الميت فانه قال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا فيه فضيله استمرار التلبيه فانه مدح هذا المحرم باي شيء فانه يبعث يوم القيامه ماذا ملبيا ومن فضل القران تذكرت الان من فضل القران قال ان في القران دوام استمرار التلبيه بخلاف من بخلاف المتمتع هذا من أدلتهم قالوا انه سيكون هو أكثر من سيلبي بشعار الحج وهو ماذا التلبية من الفوائد أن الكفن مقدم على الدين ما وجهه كفن مقدم على الدين النبي قال كفن ولم يستفسر هل عليه دين أم ليس عليه دين نعم, نعم. طيب الباب الذي هنا في حديث ابن عمر قال باب منع المحرم ابتداء الطيب دون استدامته عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن المحرم ممنوع من ماذا؟ من ابتداء الطيب إذا أحرم منع عليه أن يبتدئ الطيب وأما استدامة الطيب الذي وضعه قبل إحرامه فماذا؟ فلا حرج عليه فيه ولا ولا بأس فإنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لاستدامته استدامته لا فيجوز له استمرار الطيب إذا كانت طيب قبله ماذا قبل إحرامه قالوا في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا في الباب السابق ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران كما ذكرنا حديث ابن عمر دليل على منع المحرم من الطيب وقد أجمع العلماء أهل العلم على أن المحرم منوع من الطيب بعد إحرامه وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات لا تحنطوه وفي اللفظ الآخر لا تمسوه طيبا وفلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي المحرم اولى فالحي المحرم أو, المحرم أو ومتى تطيب بعد إحرامه عالما فباتفاق أهل العلم أن عليه الفدية إن كان جاهلا أو ناسيا فقد اختلفوا منهم من أوجب عليه الفدية وهو مذهب مالك وروايه عن أحمد ومنهم من لم يوجبها وهو الشافعي حديث ابن عمر دليل على تحريم الطيب تطيب لباس الإحرام ولا ثوبا ولو كان تطيبا ماذا مشروع لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم ذكر حديث عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب ما هو الوبيس الطيب؟ ما الوبيس؟ اللمعان اللمعان الذي يحصل أو التلالؤ كما ذكرنا إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفرقه في شعره بعد أيام وهو محرم لاحظوا الجميل لفظه بعد أيام فيدل على ماذا؟ على بقاء أثر الطيب وهو محرم متفق عليه وقد تقدم الحديث واشرنا الى تخريجه ولمسلم والنساء وابي داود كاني انظر الى وبيس المسكي في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من روايه قريبه لكن انما اورد الروايه الاولى لاجل ان فيها في ماذا بعد ايام فكانه بقي اثره مدة طويلة مده طويله وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه فنضمد جباهنا نضمد يعني ننطخ جباهنا بالسك المطيب في بعض الالفاظ بالمسك بعضهم يقول مسك لكن الاصل هي سك والمراد به المسك نوع من الطيب المعروف المطيب عند الاحرام فاذا ماذا ارقت احدانا سال على وجهها بالكسر اصح فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا رواه أبو داود وسكت عنه أبو داود ولا سكت عن المنذر في مختصره وإسناد رواته ثقات وصحح الشيخ الألباني والحديث صحيح سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا على الجواز لأنه لا يسكت على على باطل أو منكس صلى الله عليه وسلم ولا يغر إلا على ما كان مشروعا ثم ذكر حديث سعيد بن جبير طيب <تصفيق> حديث عائشة بالأول والثاني دليل على أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام وأنه يحرم ابتداؤه في الإحرام وهذا قول الحنابلة ومذهب جماهير المحدثين والفقهاء وقال به خلائق كثير من الصحابة والتابعين فهو قول بن سعد بن أبي وقاس وقول ابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم رضي الله عنها وهو قول الثوري وأبو يوسف و... وداود وإذا قلنا داود أحيانا فلا نقصد الظاهرية هناك حين نقول الظاهرية وحين نقول داود وحين نقول ابن حزم وحين نقول الظاهرية فإذا قلنا الظاهرية فهو داود وافق ماذا ابن حزم وافق داود لكن إذا استثنينا داود فدليل أن هناك اختلاف بين داود ومن وابن حزم وللفائدة هي المدرسة تنسب الى داود بن علي كان في عصر الإمام أحمد وكان يجله أحمد كثيرا وداود مدرسته الأخذ بالظواهر الأخذ بماذا بظاهر النص ابن حزم تأخر عنه ثلاثة قرون ثم نصر مذهبه وهو من أشهر من نصر مذهب الظاهريه رحمه الله دليلهم حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ماذا ورس ولا, ولا زعفران دليل من هنا؟ الان القول الاول ما هو جواز استدامته وهو قول الجماهير جواز ابتدائي وماذا ابتدائي قبل الاحرام واستدامته اما اذا احرم فيحرم عليه هذا قول الجماهير الا ان اخرون منعوا ذلك فمنعه الزهري وقبله ابن عمر والزهري ومالك فقالوا يحرم ماذا يحرم وضع الطيب واستدامته فلا يضع الطيب المحرم ولا يجوز له استدامته فإذا منهي عن امتدائه منهي عن ماذا؟ استمراره واستدامته وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين ودليلهم حديثين أو ثلاثة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران هذا عام الثاني ولا تحنط راسه الثالث وهو اقواها حديث من؟ صاحب الجبه الذي مر معنا فإن النبي ماذا قاله؟ انزع جبتك واغسل أثر الخلوف وقال له ماذا ثلاث مرات فقالوا هذا دليل على أنه يجب عليه على أن المحرم مأمور باجتناب الطيب مطلقا الثوب واضح؟ الثوب والبدن أيه هذا هم يقولون أن الرواية تدل على الثوب والبدن في بعض الروايات أشار إلى الثوب بعضها أشار إلى البدن فهو ممنوع هذا رأي ماء الزهري وقبله ابن عمر كما ذكرت ومالك يقولون المحرم ممنوع من وضع الطيب حين إحرامه وممنوع من استدامته فإن كان في ثوبه أو في بدنه وجب في ثوبه نزع الثوب وفي البدن غسله ثلاث مرات هم يرون هذا فكانهم لا يرون مشروعية الطيب ماذا مطلقا حال الإحرام قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل بغسل الطيب التضمخ به قبل الإحرام وكان هذا الطيب في بدنه وإذا ولو كان في الجبه دون البدن لكفى ماذا انتبهوا معي يقولون هم لو كان هذا الطيب في الجبه وليس في البدن لاكتفى بماذا بنزع الجبه النبي قال انزع جبتك او قميصك في روايه وماذا واغسل الخلوف او الخلوق ثلاث مرات قالوا فهو دليل على انه كان في ماذا على أنه كان في الجبه وكان في البدا سنجيب الآن عليها لا. طيب قالوا في التصريح بأن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك بل يجب عليه غسله وانقاؤه. أجاب الجمهور عليهم بأن قولهم أن الطيب كان في بدنه ترده رواية التي قراناها وعليه قميص في أثره خلوف ان الخلوف كان الطيب كان في في ماذا في الجبه والخلوف عادة يكون في الثياب وهذا ما رجحه البخاري فقد بوب باب غسل الخلوق جيد يصح الفاء والقاف غسل الخلوق ماذا ثلاث مرات من الثياب ويجيبون على حديث عائشه جيد بماذا يجيب الجمهور بأن حديث عائشة ماذا صريح لا يحتمل ماذا لا يحتمل التأويل فإن عائشة تخبر بأنها كانت ترى أثر الوبيص في لحية النبي وتراه في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم بل تراه بعد بعد أيام يعني أقل شيئا يقال ثلاثة أيام بل نستطيع أن نحدد متى نقول بل إن بعضهم يقول ان ذلك كان ماذا بعد أربعة أيام كانت تراه طيب كيف يجيب المالكيه على حديث عائشة يقول أحسن يقول ان حديث عائشة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له ذلك قلنا ما دليل الخصوصية لو كان خاصا يرد الخصوصية أي حديث عائشة ولذلك الإمام يتفنن الإمام قال قد يقول قائل في أن حديث عائشة الاول ماذا خاص قال فسارد على الخصوص فأورد حديث عائشة الثاني وأن هذا عام بل عام وحتى في حق من في حتى في حق النساء هذا من حسن التفنن في التعريف وأقوى من هذا الجواب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل إحرامه ثم اغتسل بعده وإنما رأت عائشة البريق ولم ترى الطيب يقولون الطيب إذا غسل يبقى له بريق وعائشة ترى ماذا ترى بريق اللمعان واضح لكن هذا تكلف في الجواب هي تقول أرى وبيصل ماذا وفي رواية أرى أثر ماذا أثر الطيب ما قالت وبيس قالت اثر الطيب كأنها تشير إلى جرمه كأنها تشير إلى جرمه ولا شك ان الصحيح أن التطيب في البدن ماذا عند الإحرام سنة أن التطيب في عند الإحرام سنة مستحبة ولو بقي أثره وريحه واستدام بعد الإحرام فلا بأس لأن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله حيث ماذا فعله وأقره فقد أقر عائشة رضي الله عنها وأقر ماذا نساء المؤمنين على ماذا على أنهن كن ماذا يضعن ضمخنا وجوههن بماذا بالسك المسك المطيب المسك ماذا المطيب، فكيف يجاب على حديث عائشة هو صريح كما ذكرت في فعله وإقراره صلى الله عليه وسلم؟ بل تقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أثر أرى أثره وبيص طيب في ماذا في مفرق رأسه بعد بعد أيام؟ أما قول الخصوصية مردود بماذا بحديث عائشة والجواب الأخير ما هو جواب ابن عبد البر ما هو؟ لا ليس ذكرنا البارحه ليس تعرض ان حديث صاحب الجبه متقدم سنه ثمان وحديث تطيب عائشه سنه عشر فلو لم نقول بالجمع نقول بالنسخ فيكون حديث عائشه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل ان يحرم ولطوافه بالبيت قبل أن يطوف أن هذا كان ماذا متأخرا عن الأمر بماذا بغسل الرجل ماذا الطيب في ثوبه وجب في جُبته وبدنه نعم ثم ذكر حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه بزيت غير مقفتة وهو محرم رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير فرقد السبخي تكلم فيه العلماء تكلم فيه يحيى بن معين سيحيى بن سعيد القطان وغيره وضعفه وقال احمد صالح يعني صالح وليس وقال ابن معين ثقة وقال البخاري في حديثه مناكير في حديث هذا الحديث ماذا في هذا الحديث من مناكيره فالحديث كما اشار الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث فرقد كأنه يشير إلى تضعيف وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في فرقد وقد روى عنه الناس والحديث ضعيف الحديث اسناده ضعيف أورده الإيماء المؤلف ليستدل به على جواز ماذا؟ على الدهان بالزيت وأن المحرم يجوز له أن يدهن بالزيت الذي لم يخلط فيه شيء ماذا؟ من الطيب ومنعه آخرون مطلقا ومنعه آخرون فقط في رأسه قال ابن المنذر أجمع عوام وأهل العلم على أن المحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن وأن ماذا وأنه لا يضره ذلك نعم الباب الذي له نعم قال رحمه الله باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر إلا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة قال كان بي أذم من الرأس فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاتا؟ قال لا قلت لا فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال هو صوم ثلاثة أيام أو يطعام ستة مساكين نصف طعاماً لكل مسكين متفق عليه وفي رواية أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت أجل قال فاحلقه واذبح شاة صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولأبي داود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أو أطعم ستة مساكين فرقا فرقا من زبيب أو أو إن سكشاتا فحلقت رأسي ثم نسكت. الباب الذي ينه. به. قال رحمه الله باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم عن عبد الله بن بحينة قال احتجم رسول الله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. بلحيي جمل من طريق مكة في وسط رأسه متفق عليه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه والبخاري قال احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بما يقال له لحي, لحي الجمل وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه وقال فأرسلني, فقال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو, وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس نسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدى لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء إصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم ما يفعل رواه الجماعة إلا الترمذي قبل ما نشرح في الباب في حديث الطيب في قلنا أن من ينهى عن الطيب ابن عمر رضي الله عنه وابن عمر له القول المشهور في البخاري لاين اتطيب بقطيران احب الي من ان افعل ذلك يعني الطيب من اقوى ما يرد عليه ما جاء في نفس الروايه قال فذكر لعائشه فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح ماذا محرما ثم ماذا ينضح الطيب سلامت الله حياكم ثم ينضح الطيب لاحظوا جيد ف تقول في الروايه فسكت ابن عمر كانه ماذا كان ابن عمر لم يكن جازما بماذا بما يفتي به لم يكن بما, بما يفتي به. بوب عليه من خزيمه بابا لطيفا باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الاحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا اراد الاحرام كي يكون اقل شهوه لجماع النساء في الاحرام اذا كان حديث عهد بجماعهن تبويبات الإمام ابن خزيمه رائع جدا وفيها رد على مباشر على بعض الفقهاء ولا يسرح رحمه باب الرد على من زعم كذا باب الرد على من كره كذا الذي يعني يحزنك في ابن خزيمه انه ليس كامل الذي موجود فقط الى كتاب الحج الى كتاب المناسك اخره كتاب المناسك اما الباقي فهو ماذا مفقود رحمه الله هذا الإمام يعني امام في الحديث مقدم رحمه الله طيب قال باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس المحرم عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز الحجامة للمحرم وجواز غسله رأسه قال عن عبد الله بن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم نسير الباب نرجع له طيب باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن المحرم منهي عن أخذ ماذا أخذ الشعر لاحظوا قال الشعر يريد ماذا مطلق الشعر سواء كان شعر الرأسي أو شعر الجسد باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته قلنا عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن المحرم منهي عن الأخذ من شعره ماذا إلا إن كان عذر وأنه إن أخذ من شعره لعذر فإن عليه الفدية فإن عليه الفدية قال عن كعب بن عجرة قال كان بي أذن من رأسه فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى يعني ما كنت أظن أن الجهد قد بلغ بك ما أرى الجهد بالفتح ما, ما معناه الكلفة والتعب والجهد بالضم الطاقة والقدرة قال والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى أتجد شاتا واحدة من الغنم قلت لا فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال هو صوم ثلاثة أيام أو, اطعام أو طعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين يعني مدان متفق عليه خرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد وباب الإطعام في الفدية وفي رواية أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية هذا مكان متقدم فقال كأن هوام راسك تؤذيك يعني انقمر فقلت أجل قال فاحلقه واذبح شاتا صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصاع من تمر في الرواية الأولى ماذا؟ من طعام وهنا من تمر بين بين ستة مساكين رواه أحمد ومسلم وابو داود ولي أبي داود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك و وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو سكشاتا فحلقت رأسي ثم نسكت. أورد الرواية الأخيرة رواية أبي داود ليبين أنها رواية شاذة أن قوله احلق رأسك وصم ثلاثة أيام ماذا ليست على التخير مع أن الآية فيها تخير فكأنه يشير رحمه الله إلى ضعف ماذا إلى ضعف هذه الرواية أو يكون معنى هنا ماذا بمعنى أو أن الواو بمعنى أو يعني احلق رأسك أو ثم ثلاثة أيام طيب حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه فيه مسائل أولها أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر وهذا محل إجماع أن المحرم يحرم عليه أخذ شعر رأسه إجماع أخذ شعر الرأس نحن نتكلم عن شعر الرأس أن المحرم ممنوع من أخذ شعر رأسه إلا من عذر وهو الإجماع والأصل فيه قول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ويؤكدوا حديث كعب حديث الباب ويدل على أن الحلقة قبل ذلك كان ماذا عندهم كان محرما كان, كان محرما ثانيها شعر الرأس والجسد في ذلك سواء، فيمنع من رأسه ولحيته وإبطه وسائل شعور جسده قياسا على شعر الرأس، وقد حكى ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على ذلك. قال أحمد شعر الرأس وشعر الرأس ولحيته والإبط لا اعلم احدا فرق بينهم. فيقاس عليه لكن ليس إجماعا كإجماع ما الشعر كإجماع شعر الرأس. ثالثا أن المحرم إذا كان به أذن من رأسه لقمل أو نحوه أو مرض فيجوز له أن يحلق رأسه وليس باثم لا يلحق لذن لأنه حلق لعذر ولكن تجب عليه الفدية للآية وللحديث رابعا أن الفدية تجب على التخيير كما دل عليه نص القرآن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد جاءت الفدية في الآية ماذا مخيرة غير ماذا غير مرتبة إنما هي على التخير وقد جاءت أحاديث في ترتيب ماذا الفدية على ما جاء في الآية الله قال في الآية ماذا ففدية من صيام أو صدقة نسك في الحديث الباب ماذا قال أول شيء تجد شاتا لكن في الايه فديه من صيام قدم الصيام فهذا يدل على انه ليس على الترتيب وانما هو ماذا على التخير إنما هو على على التخير قال ابن عبد البر عامه الاثار عن كعب وردت ماذا بلفظ التخير بلفظ التخير وهو نص القران وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم أنه على التخير من نسك لما قاله النبي اذبح في فدية من الصيام من أصدقتنا ونسك من نسك النسك ذبح شات وقد دل عليه حديث كعب قال اذبح شاتا يتصدق بها على الفقراء وقد ذهب أحمد ومالك إلى أنه تذبح الذبيحة في ماذا في لا تذبح الذبيحة في محل الوقوع في المحظور فإذا حلق في مكان يذبح فيه ماذا فديته يذبح فديته هذا قول أحمد ومالك قالوا لأن النبي أمر كعب ان يذبحه وكان ذلك أين كان في أين في الحديبية قال زمن الحديبية في الحديب ولم يقل له النبي يذبحه في ماذا في مكة وهذا تأخير للبيان تأخير للبيان منه صلى الله عليه وسلم بينما ذهب الشافعي إلى أنه لا بد أن يكون في ماذا؟ في فقراء الحرم فيذبح في مكة والأول أقرب هذا في أي شيخ انتبهوا هذا في فدية المحظور في حلق الرأسي أو إزالة الشعر إذا احتاج إليه وهو ماذا؟ وهو خارج مكة مثل لو كان بعد الحديبية أحرم من ذي الحليفة أو من قرن المنازل ثم ماذا؟ ثم سبحان الله تذكرون لما نبهت عليكم في قرن المنازل وقرن الثعالب قلت انها تختلف حضرت جمعة قبلها بعدها مباشرة فإذا بالإمام في الخطبة يأتي بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قصة عبد يالين بن كلال قال فأتيت قرن, قرن الثعالب قال الإمام وهو قرن الثعالب فقلت لكم يحصل خلط كثير جيد النبي وسلم ما صعد من جهته وادي محرم ولم يصعد إنما كان نبي سلم متيانه في رجوعه صلى الله عليه وسلم ماذا من جهته الآن ما نسميه الزيمة كانت يعني من تلك الجهة كان نبي سلم رجوعه صلى الله عليه وسلم طيب إذن الصحيح في هذه المسألة ان يقال أنه ماذا أن المحرم إذا أحرم مثلا في مميقاته ثم بعد ذلك احتاج إلى أن يزيل شعر رأسه فإنه يكون عليه فديه فإن على التخيل فان اراد ان يذبح بها فانه يذبحها في محلها ولا يلزم ان يكون في مكه لكن باقي الفديه المحظورات تكون اين في مكه لان الله قال هديا بالغه هديا بالغه الكعبه قاس العلماء الفديه على الهدي خامسا الفديه في الصوم ثلاثه ايام قال الله ماذا فديه من الصيام قال النبي هو صوم ثلاثه ايام الصيام ليس على التتابع بل هو ماذا يجوز ان يفرقه لانه جاء ماذا جاء الامر به مطلقا فيبقى على اطلاقه سادسا حلق الراس هو المحظور الذي دل النص على وجوب الفديه فيه مهمه المساله ولطيفه هو المحظور الذي دل النص على وجوب الفدية فيه وأما ما عداه من محظورات الإحرام كالطيب وتغطية الرأس وحلق الرأس وتقليم الأظفار وحلق بقية شعر البدن فلم يرد فيه شيء صريح ومع ذلك نقول من فعل هذه المحظورات فانه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الفدية فمن أين ذلك؟ نقول انما اوجب العلماء الفديه فيه بطريق القياس فقاسوا من مس طيبا او حلق شعر بدنه او قلم اظافره او غطى راسه انه ماذا انه تجب عليه الفديه قياسا على تغطية على ماذا قياسا على حلق الراس في حديث كعب بن عجره والعله ما هي القياس أبود فيه من علّة أن القياس ما هو الحكم هنا ما الحكم الأصل هو ماذا حلق شعر الرأس أنه يجوز حلق شعر الرأسي لمن احتاج إليه وعليه الفدية ما الفرع اللي نبغى نقيس عليه فرع ماذا تغطية الرأس تقليم الأظفار مس الطيب ماذا إزالة الشعر من سائر الجسد نريد ان نقيس على الاصل ما العله التي تجعلنا نقيس لا بد من عله العله هي الترفه أن فيها نوع من الرفاهيه فقلنا به ماذا فقلنا بهذه العله اذن فيكون الحكم ماذا يكون الحكم انه كما اوجبنا على من ازال شعر راسه لعذر انه ماذا تجب على الفديه فكذلك من تطيب لعذر كيف تصور الطيب تصور لمرض مثلا جيد أو حلق شعر رأس بدنه أو قلم أظافره لحاجة أو غطى رأسه لحاجة فإنه تجب عليه الفدية بطريق القياس سابعا الصحيح أن حلق الشعر من محظورات الإحرام إن شعر البدن ويدل عليه قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قال ابن عباس التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من شاربه من الشارب والاظفار فلاحظوا قال ماذا؟ لأخذ ماذا من الشارب والأذفار؟ ثامناً ورد في القرآن إطلاق لفظ الطعام، وكذا في الرواية المتفق عليها في حديث الباب أو الطعام ستة مساكين. ورد لفظه طعاما لكن جاء في بعض الروايات ماذا من تمر وجاء في بعض الروايات صاعا من حنطة وفي لفظ أو زبيب حديث الباب قال ابن لا لابد من ترجيح إحدى هذه الروايات لانها قصة واحدة في مقام واحد في رجل واحد إذن نقول إذن الواجب عليه ماذا الإطعام أي طعام فإذا أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مدين اجزاه ذلك أجزاءه ذلك نعم يبقى الفرق تكلمنا عنه من زبيب أو إنسك شاتل تكلمنا عن هذا وقلنا الحديث أصلا فيه فيه ضعف نعم الحديث الذي يليه الباب الذي يليه باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم في, مس في سؤال حول المسائل الماضية تذكروننا بمسألة الأصل أن المحرو المحرمة في الحج نوع من الترف. لا يعني فعل لا ليس ليس هذا دابة لا, لا في في بدني قال بعضهم أنهم مقيد في بدني. قد يمنع من لكن لا يكون عليه في ديا. لأن هذه فيها آثار عن الصحابة واضح تحديد هذه الأشياء فيها آثار عن الصحابة هذا أول ثاني سيختلف اختلاف الناس ترفه الناس بماذا بمنازلهم وما يملكون. لان كل الناس يملكون الاطفال كل الناس يملكون الشعور كل واضح لا. طيب باب ما جاء فينا ماشي ايه احسنت السين هو الخامس انا قاعد أتذكر الخامس هو الخامس اذا كما ذكر الفقهاء محظورات الحرام كم تسعه خمسه منها فاذا وقع في في واحده منها ماذا وجب عليه وقع على، فينفع على احد هذه الخمسه من الخمسه يبدؤون بماذا؟ أول واحد، ها؟ أول شيء في المتن، ها؟ في متن المحاضرات الأحرام. <تصفيق> أول ما يبدأ فيه دايم كثير فوقها، لا لا. يبدؤون بلبس المخيط، ثم يذكرون ماذا؟ الطيب، ثم تغطية الرأس، ثم قص الشعر أو حلقه ثم تقليم الأظفار، ثم يذكرون المحظور السادس سيأتينا النكاح نكاح المحرم ثم الجماع ثم المباشرة ثم الصيد الخطوه داخله في النكاح جيد قال في الأول فإذا وقع في أحد هذه الخمسة فإن فعل أحدها جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه لخمسة الأولى فإن فعلها عامدا فعليه فدية ماذا التخير التي مرت معنا جيد والصيد ماذا جزاؤه مثله طيب والنكاح عقد النكاح نقول بفساد العقد كما سيأتي في الباب القادم في الدرس القادم إن شاء الله طيب يبقى معنا المباشرة والجماع فيها ماذا سيأتي أن فيها البدنة في الجماع إن كان قبل التحلل وأن فيه ماذا بعد التحلل فيه شات كما سيأتي طيب الباب الأخير باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأسي المحرم. عن عبد الله بن وحين قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحا جمل بعضهم يقول بلحي جمل من طريق مكه هو موضع بطريق مكه ويقال لها عقبه الجحفه عقبه الجحفه يقيل هو مكان بينه وبين الجحفه سبعه اميال سبعه اميال من طريق مكه في وسط راسه في وسط راسه ما فوق, ما فوق ماذا اليافوخ فيما بين ماذا على القرنين الرأسه قرنين هنا ما بينهم يسمى اليافوخ كان النبي يحتجم فيه وفي رواية عند الحاكم أنه سمها ماذا هذا المكان سمى احتجامه فيه ماذا أم مغيف فإن فيها ماذا من باب ماذا من كالحديد فيه ضعف أنه من باب ماذا التفاؤل أن فيه ماذا غوثا ونفعا في مثل هذه الحجامة قال في وسط رأسه متفق عليه تقدم معنا في لفظ وهو ماذا احتجم وهو محرم صائم. قلنا أن لفظة صائم ماذا ضعيفة إنها لفظة ضعيفة. والكتاب الحديث خرجه في كتاب جزاء الصيد وفي باب الحجامة للمحرم وفي كتاب الطب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلم احتجمه وهو محرم. متفق عليه وابن احتجم النبي صلّى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به. لاحظوا معي. في الأول قال هو احتجم النبي وهو محرم. والثاني وهو محرم. لماذا كرر الرواية؟ كررها لأنه فيه بيان. الأولى ما قال في وسط رأسه بيّن المكان الثاني وهو محرم من دون تحديد قد يكون في ظهره. طيب طيب إذا احتجم في ظهره يختلف عن الرأس لماذا؟ لأن الرأس فيه شعر جيد بينما الظهر قد لا يوجد فيه الشعر أو في الركبة أو في مكان لا يكون فيه شعر مثلا. قال أولي بخاري احتجم النبي في رأسه وهو محرم لاحظوا. من وجع به كأنه يشير لقول بعض الفقهاء من جواز الحجامة من كان به وجع حاجة جيد بما إن يقال لها أو له لحي الجمال حديث الباب حديث عبد الله وابن عباس دليل على جواز الحجامة المحرم مطلقا للضرورة وغيرها إذا لم يقطع أو يحلق أو يقص شعرا وهو مذهب جمهور الأئمة الأربعة وبعض السلف فإن قطع شعرا لأجل الحجامة فعند بعضهم ماذا يفدي أو يفدي لعموم الآية من كان مريضا او به أدم من رأس يفيدته من صيام أو صدقة أو نسك ودليل جوازه لأنه تداوي بإخراج دم فأشبه الفصد وشق الجرح وقال بعض المالكيه لا يحتجم إلا من ضرورة واستدلوا بماذا بلف؟ من وجع كان به وقال الحسن إن في الحجامة فدية إن احتجم فعليه الفدية والصحيح أنه يجوز للمحرم أن يحتجم ولو لم يكن به حاجة ولا فدية عليه إلا إلا ماذا إلا إن حلق شعره أو قصه ولا شك أن قول الجماهير هو الصحيح أنه لا فدية عليه لأن ابن عباس ذكر احتجام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فدية ولو كان فدية بل ولأنه لا يترفه بذلك الحجامة ليس فيها ترفه بل فيها ألم أحيانا فأشبه شرب الدواء ثانيا قاس العلماء على الحجامة الختان فيجوز ماذا أن يختتن المحرم وحتاج إلى ذلك جيد وقطع عضو عند الحاجة والجراحة وقلع الضرس وقطع العرق والفصد فتجوز للمحرم ماذا من غير فديه. ثالثا ان احتاج إلى قطع الشعر أو حلقه في رأسه لضرورة الحجامة فله قطعه ويدل عليه حديث ابن محينة وعليه الفدية لظاهر ماذا لظاهر الآية ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل فكذلك يباح ماذا حلق الشعر للحجامة التي يحتاج إليها وقال ابو حنيفه ليس عليه الفديه انما يتصدق بشيء إنما يتصدق بشيء وذهب الشيخ الاسلام الى انه ان احتجم فانه حتى لو قص شعره فانه لا فديته لا فديته عليه قال لانه لم يقصد ازاله الشعر انما قصد ماذا انما قصد ماذا الحجامه ثالثا لا باس بحك راس المحرم ولو سقط فيه منه شيء بغير قصد فإنه لا يضر لو سقط حك رأسه فسقط منه شيء فإنه, فإنه لا يضر الحديث الأخير حديث عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسبور بن مخرم اختلفها بالأبواء وهما نازلين قل كان محرمين والأبواء اسم اللواد بين مكة والمدينة يقع شرقي بلدة مستورة الآن يبعد الأبواء عن رابغ 43 كيلو 43 كيلا فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه طبعا المسور قال باجتهاد باجتهاد منه لا نص عنده فيه لأنه يرى أنه من ماذا من الترف، فقال فأرسلني ابن عباس يقول من عبد الله بن ماذا حلين إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين القرنين قرنين البئر وهما خشبتان تنصبان على البئر ماذا يربط بهما عود بكري ماذا بكرة الدلو وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا يستر أو يستر فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألوا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم ماذا تلاحظون لا جيد لكن ليس هذا المقصود ابن عباس أرسله لأي شيء لماذا هل يغسل محرم رأسه ولا لا يغسل ما سأله هل يغسل محرم قال كيف ماذا كيف كان رسول الله صحيح يغتسل وهو محرم يريد أن يقرر المسألة ولأنه راه يغتسل جيد قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه يعني يزاله عن راسه حتى لي لرأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل رواه الجماعة إلا الترمذي والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وإن سقط منه شيء ويجوز وكذلك مساء الثاني تغطية الرأس باليد حال الاغتسال فإنه في حال الاغتسال الذي سيحصل سيغطي رأسه بأن ذلك لا بأس به قال ابن المنذر أجمعوا على أن المحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالكم في الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام لأنه يرى أنه ماذا ترفف فكان لا يرى وكذلك مثله المسور ابن مخرم ولا شك أن الصحيح ماذا الذي عليه الجماهير جواز أن يغتسل ماذا أن يغتسل المحرم في الحديث فوائد لطيفة كثير ذكرها العلماء منها جواز تحريك المحرم رأسه عند الاغتسال فإنه ماذا قال ثم حرك رأسه بيده وفي جواز توكيل الثقة في السؤال فإن ابن عباس وكل من وكل عبد الله ابن حنين وفيه قبل قبول خبر الواحد من الواحد ابو ايوب وعبد الله بن كلهما خبر واحد وفيه جواز المناظرة في العلم لإظهار الحق وفيه مشروعية ماذا ماذا استتار المغتسل فإنه ماذا ستر بثوب وفيه مشروعية السلام على من يغتسل ويتوضا وفيه سلوك المعلم طريقة تعليم بالفعل دائم الفعل مؤثر فيه اقتداء وفيه فضل الصحابة وكمال علمهم وعقلهم برجوعهم في العلم إلى بعضهم فإن ابن عباس وهو أعلى الناس بحج النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى من الناس بحج النبي رجع إلى من إلى أبي أيوب الانصاري وفيه ترك الاجتهاد والقياس مع وجود النص فإن مسور ابن مخرم اجتهد فرده ابن عباس إلى أي شيء إلى النص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز الكلام حال الطهارة أو الوضوء والغسل أسأل الله يعلمني وإياكم العلم النافع وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح ونجعلنا يجعلنا ممن احتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الله خير على صبركم واحتسابكم حقيقة نشكر اخوان في المسجد اخونا معتز والاخوان معه الذين رتبوا هيا وجزاهم الله خير سبحانك الله عندك الشادو لا استغرب يمشي بس بسرعه شويه يعني لأ, لا لا من اين القياس على ماذا القياس على الباس. اي وهذا جوابنا نحن هذا اختيار شيخ السمتمي يقول شيخ السمتمي ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يذكر انه فدا ولم من إليه ولا بد في الحجامة من ازاله الشعر وانتبهوا الى المسألة اللطيفه ما اين كان احتجام النبي اصلا الجمل أين اين قلنا لحال الجمل موضع قبل مكه طيب فكان احتجامه متى وهو محرم صلى الله عليه وسلم طيب هل كان حالق راسي ما جاء الحلقي الان الأصل أنه كان رأسه ملبدا معي؟ فالأسل ماذا؟ أن النبي لابد سيحلق شيء من رأسه. لم يقول النبي فأحرم النبي ملبدا جيد؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ملبداً ماذا؟ معنى ملبدا يعني ويضع عليه مادة مثل الصمغ لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يدخله الغبار ولا يؤذيه. فكان يفعلون التلبيد لماذا؟ لأجل أن يتقوا أي شيء نصيب ماذا الشعر؟ وكانت طريقة للمحافظة على ماذا على الشعر فكيف يتصور النبي لماذا يحتجم في وسط رأسه ولا يأخذ شعران تصورتم هذا كلام شيخ السمتيمي. يقول شيخ السمتيمي لا يتصور أن يحتجم النبي وهو لم يصل مكة والأصل هو أنه كان في شعره ماذا في رأسه شعر والدليل أنه لما حلق يوم ماذا يوم النحر تسابق الصحابة على شعره وقسم الشعر بينهم تذكرون أعطان نصفه لابي طلحة والنصف الآخر فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من شعر راسي لما احتجب ولم يفدي فالصحيح أنه لا فديح نعم نعم المرأة أي. تضع الطيب بس قلنا أن طيب المرأة لا يكون رائحته يشمها الآخر إنما هي تشمها لنفسها فقط في لا يظهر ريحه نعم طيب ما خفية رائحته قد يظهر لونه نعم هي يظهر لونها لانها تغطي اصل لباسه شيء طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله